غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحصان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تقوى في الميزان وأقيم الوزن بالقص ولا تقص الميزان، والأرض وضعها للألم. فيها فاكهة والنقل ذات الأكمان والحق ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجانب inna fa bi ayi ala i raddukuma tukaddiban rabb al mashriqin wa rabb al maghribayn fa bi ayi ala i rabbkuma tukaddiban ربك ما تكذبان، يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ وله الجوار المنشاة في البحر كالاعلان، فبأي آلاء ربك تكذبان؟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 سَنَقْرُبُ لَكُمْ أَيُّهَا الدَّقَنَامُ نَذِى أَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اسْتَغْفِرُوا لِصَغَطَةٍ أَمْدًا فَذُومُ مِنْ أَطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إن استطعتم أن تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواق من نار ونحاس فلا تنتصران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 فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيمان فيخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 لمن خاف ما خمر فيه جنان فبأي آلاء يربك ما تكذبان دوات أفنان فبأي آلاء يربك ما تكذبان فيه ما عينان تجريان فبأي آلاء قُمَا تَكذِبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فَذِي أَيَّانَ رَبُّكُمَا تَكذِبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَضَّاغٍ إِذْ هَٰنَ مِنَ الِاسْتِدْرَاكِ وَجَنَّتَيْنِ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 وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُزْدَهِرَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ربكما تكذبان فيهما عينان نظّختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما ماتها ونخلو ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان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 دين على رفرف خضر وعدمري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذلجلان والإكرام إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة وافعة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 بأكواد وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاءا ما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأتيهما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مغضود وقلح مغضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وكرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أذكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وقل من يحموم لا بارد ولا كريم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 إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى لقاء يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحمين فشاربون شرب الهين هذا نزلهم يوم الدين نحن خرقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم ألأتون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 ولقد علمتم نشأة الأولى فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشأنا نجعلنا محضارا فغرتم تفكرون إننا مبرمون بل نحن محومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنفرتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون فأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح اسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 فنزل من حمين وتصلية جحين إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 وهو معكم أينما كنتم والله إما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل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 وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتأمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتأمنوا بربكم وقدن. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينسل على عبده آيات فينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّن أَنفَقَ من قَبْلَ الْفَتْحِ وَمَن بَعدَهُ أَعْظَمُ دَرَجَةً من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبيل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف أوله وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار غالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقد باسم نوركم قيل ارجعوا فلتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باقنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وتربصتم ورتبتم وغروتكم الامال حتى جاء فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبتس المصيك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 وسيئت وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكت في الأموال والأولاد كما لغيره أعجب الكفار نباته ثم يهيج فترى مصحوبا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سادقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين, آمن أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يأتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من نصيب في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نضعها إن ذلك على الله يسير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 لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصور وأنزلنا الحديد فيه بحث شديد وما نفع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.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 وَجَعَلنا فِي قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعوهُ رَفَضًا وَرَحْمَةً وَرَهْدَانِيَةً لِتَدعُوها مَا كُنَّا نَدعُوها عَلَيهِمْ مَا كُنَّا نَدعُوها عَلَيهِمْ إِلَّا بِغُضْضِ أَرْضِ وَالْإِلَهِ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 الفضل لله وأن الفضل في يد الله يقيم أيشان الله ذو الفضل العظيم الله أكبر الله أكبر